114. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 115. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا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 وَيَا قَوْمِ مَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِدٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَاقِبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا الجنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جادمين كأن لم يغنوا فيها ألا بُعْدَ لِمَدِينَكَ مَا بَعَدَ الثَّمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْقَانِ مُبِيدٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْ رَفِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ